استغفر ف... الحمد لله وشهد لا الله وحده شريك له محمد عبد الله رسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فضلوا كثيره طبعا ان شاء الله بالنسبه للاستبيان محمد ان شاء الله هيبقى موجود بعد ال... بعد الاخ هشام وهيبقى وحي... موجود بعد الاخ هشام وبعد ما يخلص عندي بعد العشاء هخلصه باذن شاء الله ونعد صورة ونشوف يانا ينتظر كنا هنا في المرة السابقة نعرف <تصفيق> ايه في امل في ايه في انشاء امور احنا عشان نشوف في امل ولا ان شاء اي حاجة ضد مصلحة الطالب يعني يهبوني سهيد اه <تصفيق> اخر مرة تكلمنا عن مراتب المد. نعم نسمع بقى اخواننا نسمع بقى اخر مرة تكلمنا عن مراتب المد. وقلنا ان الضابط في مراتب المد اه تلت اشياء كلهم يا الضابط في مراتب المد ايه ما هي؟ مراجعتش ليه؟ مش طاقة يا الضابط في مراتب المد ايه؟ الضابط في مراتب المد افتعل بأخذها تحت ايه؟ ايه؟ ايه؟ احنا قلنا المره اللي فاتت ان المراتب المد دي احنا بندتبها على اساس ايه؟ ده يعني الضابط في مراتب المد اه قوة اللي هي ايه برضو اتضلوا بتاعها اللي هو ايه عن ماد انا سمك دلاثر ماشي ايه ماشي بطيقة. لا انا ما قولكش ترتيب المادة ايه احنا بنرتبه على الاساس دليل ليه, ليه المادة اعلى المرات على حكتين ولا تلاتين مش, مش فاكره طيب قول يا براد انت عمال تضحك من اول من الدرس اللي فات وانا شكلك مش فاهم قول يا قول الايه سبب الايه تمام المقدار. يعني ايه المقدار السبب بنوت بنوت. لا يعني ايه السبب اللي هو يعني مثلا الماده لازم ثابت واحد تمام صح اه مقداره ان هو ثابت على مقدار واحد بس ولا بيتغير لا معنى المقدار اللي هو الضابط في ترتيب المد اللي هو هل هو ثابت على نوع واحد من على مقدار واحد من مقادير المد ولا بيتغير يعني لازم قدمناه على المتصل مع ان سبب المتصل ثابت واصلا واقفا برضو لان المد اللازم بيمد مقدار واحد ست حركات المد المتصل بيتغير ده معنى المقدار ماشي طب الثالث ايه ثالث نتحدث عن المدن حمد رفيع فضل لكن في الله لا يوجد سبب الثالث سبب تالت سبب تالت قلنا سبب تالت سبب تالت سبب الثالث سبب تالت سبب ثالث سبب سبب تالت سبب سبب ثالث سبب تالت سب سبب حلو. وبعدين زودنا حاجة تالتا لما تكلمنا على المد العارض. والمنفصل. ليه مقدمنا العارض على المنفصل صح? اه. قول ايها. اه? اه? لا. لا لا لا. لا لا لا. ما تكلمش على. لا لا لا. قول انظار. تمام. اجتماع سبب المد مع حرف المد في ايه? كلمة واحدة ونحن نقوم بفاصل? لا. اوش نفس المعنى? لا اوش نفس المعنى? المد ثابت وصلا ووقفا. ده معناه ان سبب المد يعني المد ثابت في حالة الوصل وعالة الوقف. تمام? ده موجود فين? في العارض وفي المنفصل ماشي يعني سبب موجود في العارض وفي المنفصل في حاله واحده صح في المنفصل والعارض أيوة. في حالة واحدة. أنا أقصد في, في العارض في الوصل بس وفي المنف... في الوقف بس أزل. وفي في المنفصل في في الوصل بس يعني في العارض على المنفصل بقى لا لا ده اضرب ما هو ده معنى اجتماع حرف المد طب ما دي بديل غير دي يا ابني شفنا واصله وصل موفقه بص بص يا محمد دلوقتي المد العارض والمد المنفصل الاثنين كل واحد منهم ثابت في حالة واحدة صح ليه قدمنا العارض على المنفصل يعني ثابت وقف هو في كده ده معناه سبب ايه ان دي غير دي دي سبب لتمييز العارض عن المنفصل بس ما ده اللي انا اقصده ان دي غير دي ماشي وصلت طيب عليكم السلام ورحمه الله ماشي يا اخي تمام حاجه ثانيه لا الباحث ماشي بس دي ماشي طيب قلنا ان مرتب المد ديت بنستفيد بمعرفتها في ايه في عده امور اول حاجه ان لا يمد المد الاضعف مع ايه مع إيه كل الاقوى اقل منه تمام وقلنا ان في حاجة تانية سبب تاني فائدة تانية لمعرفة مرتبة المد ان اذا اجتمع سببان في المد يقدم الاقوى ويسقط اللي العظم مثال الحاجات دي هو مثلا لو إيه مسألة تأتي على إيه على ست حالات اللي هي مسألة اجتماع سببين للمد ممكن يبقى المد ممكن يبقى مد بدل مع مد لازم. في كلمة واحدة. مثال مسلا كلمة ايه? امين ولا امين البيت الحراء. تبراكز مصطفى. كلمة امين دي فيها ايه? الحرف بتاع المد ده فيه سببين. اول سبب اللي هو المد اللازم. همزة قبل حرف المد. تمام? السابق الثاني وقوع حرف المد بعديه حرف ايه? حرف ساكن لازم. سكونه لازم يعني مع التشديد. تمام? يبقى انا عندي كده في, في في الحرف ده وفيك تامع له سببين. اول حاجة البدل. تمام? وتاني حاجة ليه مد اللازم. طيب امد ايه? لو بدل يبقى امده ايه? حركتين بس. لو لازم همده كم? ست حركات. طيب ده امده نشوف مين اللي اقوى البدل ولا اللازم اللازم اقوى يبقى خلاص حسقط البدل يبقى ده هيمد ايه ست حركات قولا واحده ما عنديش اختيار ثاني ماشي ممكن يجتمع البدل مع المتصل زي قول الله سبحانه وتعالى ايه انا براءه منكم صوره المنتهى براءه فيها سببين للمد برضو حرف المد جه قبليه همزه بدل وبعدين همزة يبقى ايه في كلمة واحدة يبقى متصل يبقى اجتمع كده سببين للمد اتصال الهمزة بحرف المد في كلمة واحدة ووقوع همزة قبل حرف المد طيب مين الاقوى المتصل ولا البدل المتصل اقوى يبقى خلاص يبقى حسقط البدل برضو ويمد ايه اربع او خمس حركات وعند الوقف ست حركات تمام لايمدش حركتين اللي هو البدل يعني ماشي ممكن يجتمع البدل مع المنفصل ماشي زي مثلا قولنا الله سبحانه على ايه وجاءوا اباهم جاءوا الهمزه قبل قبل الواو تمام والهمزه مضمومه والواو سك يبقى مد تمام وعندنا بعد الواو في ايه همزه وجاءوا اباهم عشان يبكون تمام ايه مناديل مناديل فعندي الهمزة قبل حرف المد تمام ده مد ايه مادة ايه محمود اه مد بدل وبعدين بعد حرف المد في همزة بس في كلمة تانية يبقى مد ايه منفصل تمام يبقى انا عندي كده الواو دي اجتمع فيها ايه سبب ايه ماشي سبب البدل وسبب الانفصال. كويس؟ مين اللي اقوى؟ المفاصل اقوى. يبقى, خلاص يبقى برضو حسبت الان? البدل. يبقى ايه؟ يبقى الواو دي هتمد كم حركة؟ اربعة او خمسة. مت... لا ما فيش اتنين بقى خلاص. ما احنا قلنا بقى ما فيش اتنين في المفاصل عندنا. احنا مش قلنا خلاص هناخد بطريقة الشاطبية ما فيهاش بنوقع تمام? يبقى خلاص ما تمدش ايه؟ حركتين ماشي ممكن يجتمع البدل مع العارض زي مثلا ايه مهاب وحسن مهاب مثلا مهاب فيها بين للمد ده بيمد بالهمزه اللي قبليه تمام مد بدل وعشان وقفنا على الباء سكون بسبب الوقف هتبقى مده مد عارض للسكون تمام طيب اجتمع الاثنين هيمد ايه هيمد عرض بس في الحالة دي مش هيختلف كتير لان العرض يجوز فيه ايه حركتين تمام لكن اللي هيفرق في ايه لو زودت العرض لو القارئ بيقرا بالعرض مثلا اربعه او ايه او ستة يبقى هي حي ايه هيمدوا اربعه او ستة ما ينفعش يجيبوا اثنين تمام طيب ممكن يجتمع العارض مع المتصل زي مثلا يشاء حالة يشاء يشاء وقفا العليف دي حيب يشاء دي يشاء فيها سببين السبب الاول يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء لو وقفت عليها حيب فيها سببين للمد. السبب الاول الهمزة بعد حرف المد في كلمة واحدة اللي هو ايه متصل. والسبب الثاني يكون الهمزة دي موقوف عليها سكنة بسبب الوقف وقبلها حرف مد. يبقى ده مد ايه? مد عارض للسكون. ايه الاقوى منهم? المتصل اقوى من العارض. يبقى خلاص نسقط الايه? نسقط العارض. تمام? يبقى ده حيومد ده حيومد كم حركة. اربعة او خمسة او ستة. تمام? ما يتمدش اتنين. تمام? ولو مديته اربعة او خمسة او ستة على اساس انه ايه? متصل مش على اساس انه ايه? إنه ها ايه? اقول له له. صوتك وقول له زعقلي. اه. ما احنا قلنا المد المتصل اللي همزته متطرفة هو موقوف عليها بيتمدى ستة حركات ليه لنجتمع فيه سببين فقوه فيه الايه المد ماشي مش تقديما للعرض يعني يعني مش تقديما للعرض لا ما قدمناش العرض ولا حاجة هو لو لو قدمت العرض يبقى ينفع في يشاء حركتين صح وده ما ينفعش ماشي طيب حل السادسة ممكن يجتمع العارض مع الايه مع اللازل اما زي ايه مثلا مثلا زي كلمة جان وقفا ماشي كلمه جان ده فيها سببين للمد السبب الاول ان حرف المد جه بعديه حرف ساكن لزوما فبقى ايه مد لازم والحرف الساكن ده مشدد فبقى ايه مد لازم كلمة مثقل كويس وفيها سبب ثاني للمد ان انا وقفت على النون ديت تمام بالسكون فبقى ايه مد عارض كويس بقى في عندي كده سببين كويس طيب مين اللي يقدم اللي لازم اقوى العارض خلاص يبقى اسطط العارض ماشي يبقى ديه تمد كم حركة ستة حركات بس ما فيهاش ما فيهاش مقدار تاني خلص مد ستة حركات بس تمام يبقى ازا ده كل ده احنا جبناه ك تطبيقت لمسألة مراتب المدود. لما أعرف المد القوي عن المد الضعيف، إذا مددت المد الضعيف بمقدار ما ينفعش مدد المد القوي أقل، تمام؟ ولو اجتمع مدد مفصل مادة قوي ومد ضعيف كسببين للمد في كلمة واحدة يقدم اللي يقدم الأقوى ويسقط اللي الضعيف. هالشي كده؟ طيب. <تصفيق> هل انا لازم كلمة مخفف ما فيش قرابه من ذاتني هات سكر الشيخ المتشابه يقراها بالتسهيل مش مد في فريق من التسهيل والمد ها بص. انا عندي الهمزتين اللي ورا بعض دول. تمام? لما بيجي همزتين ورا بعض. اما ان انا عندي عندي حلين في الهمزة التانية. اول حاجة وده الاشهر يعني اللي هو عندنا في حفص. وان كان لوجه تاني فيها. ان انا ببدل الهمزة دي ايه? حرف مد من جنس حركة الاولى. الاولى ايه? بقولها بالفتح. لان هي قل، تمام? فتفتح. كهمزة ال على طول مفتوحة. كويس? فخلاص هي مفتوحه تمام يبقى حد الهمزه الثانيه همزه ايه حرف مد من الجنس الاولى والاولى مفتوحه هتبقى ايه الف ماشي خلاص ومد مد ايه مد لازم ليه مد لازم لان اللام ايه هتبقى ساكنه ماشي اللام ادغمت في في الذال فبقت ايه فبقت بعد حرف المد فيه حرف مشدد ما تقعدوا بعده دماغا. لا اللي عايز سكر يروح يجيب لنفسه نفسه ويقعد بقى عشان بس ايه. خلاص كده. فده بقى مادة لازم ايه? كلمي. مثق. كويس. الحل الثاني في الهمزة ان انا اعمل ايه? اقرأها بالتسهيل. يعني تسهيل. يعني اقرأها بين الهمزة وبين حرف المادة اللي انا ايه? وحبدلها من اللي هو الألف يعني أقراب بين الهمزة والألف تمام؟ أه زي أعجمي بالظلط تمام؟ هتبع حالة في النص كده بين الهمزة وليه والالف يعني مثلا الذكرية ديت قل دي أهاذ ذكريني حرم أمن أُنثاين ماشي؟ ده التسهيل مش ماد قل أهاذ ذكريني حرم أمن أمثالي. ما ومتبعاش همزة همزة قل أهاذ ذكرين تمام؟ ومتبعش على قل آهاذ ذكرين نعم اه. الاولى محققة والتانية مسهلة. ايه? هزتين جات فين يعني? يعني جات فين. مش فاهم جات فين. كلمات جات فيها? ال... هي في موضع ايه? موضع خلاص يبقى كده عندنا ايه? دي مسألة مراتب المد هو في في شوية حاجات هو ذكرها شوية قواعد كده بتطبيق على مراتب المد دي هتقروها ان شاء الله ما ما فياش اي مشاكل احنا وضحناها قبل كده ماشي يبقى بعد كده وذكر برضو مسألة المد العارض اذا كان حرف المد اذا كان حرف المد والمد العارض اذا كان الحرف قبل الحرف الساكن حرف دي بيقول طبعا ان المد العرض نفسه في درجتين تمام يا محمد الرفاعي في درجتين كان المادة العرض ده سببه حرف كان المادة العرض سببه حرف كويس فبيقول ان المد العارض اللي سببه حرف أقوى من المادة العرض اللي سببه إيه؟ حرف إيه؟ فإذا مع بعض في في واحد إذا مديت العرض بسبب بنقدار. يبقى لابد تمد العرض بسبب حرف المادة ايه? زيه او ايه? او اكتر. ما نفعش تق... تقليله عنه. زي ما قلنا في مراتب المادة كده ان ليه? ان المتصل ومنفصل لا لاجتماعه. ما نفعش تمد المنفصل اكتر من ايه? المتصل. ماشي? اه اخر حاجة بقى يعني اذكر الرشيخ. في اه. اه. اه? ما كده سكون مجرد. بالغنى برضو سكون مجرد. هو ضد السكون ايه? طي انت وقفت بالسكون. اه? ما هو دلوقتي الوقف على الكلمة? تلات حاجات. يا اما بالسكون يا اما بالروم يا اما بالاشمام زي ما قلن. تمام كده? بالسكون يعني بدون حركة. جان دي اصل لون ايه? مضمومة. تمام? مضمومة بالتنوين كويس فدلوقتي لو قفت عليها بالغنة بس من غير من غير حركة من غير حركة الضم يعني يبقى خلاص كده هو اصلا التنوين ما يفعش فيه الرمو ولا نشمع منه. فالمهم القصد يعني ان السكون المجرد لا ينافي لغنة ماشي ينافي الحركة لا ما ينافيش الغنة طيب مسألة أخيرة في المد ذكر الشيخ قال ألقاب المدود لقد ذكر بعض عماية تجويد ألقاب كثيرة لأنواع من المدود وهي جميعها لا تخرج عن الألقاب التي ذكرناه يعني الألقاب ديت للإيه للتمييز بس لكن هي مش هتخرج عن الخمس أنواع اللي احنا, احنا ذكرناه تمام قال من أنواع المدين الأصل ورفع وسوف نكتفي بذكر أهم هذه الألقاب بالنسبة لرواية حفص فنقول أولا مد الصلة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 عند صلة هاء الضمير التي يكلمها عن المفرد الغائب فالمضمومة توصل بواو طبعا هاء الصلة مضمومة على طول إلا إذا كان قبل الهاء ياء أو حرف مكسور غير كده بتضم على طول قبلها ألف قبلها واو قبلها أي حركة تانية تبقى, إيه؟ تبقى مضمومة ماشي؟ لكن لو قبلها ياء أو حرف مكسور تبقى, إيه؟ تبقى مكسور زي فيه مثلا اه يعني مثلا مد الصله اللي هو بيبقى حرف مد صغير كده بيتكتب تحت الاله مثلا المثال اللي احنا ذكرناه انه هو ماشي بيبقى تحت الواو هنا تحت الهاء قصدي واو صغير كده ده معناه ايه ان الواو دي ممدود لا مش مضموم لو مضمومه حتنبقى ايه ده معناه ان هنا في الهاء دي ممدوده ممدوده بايه بالواو لا مش مش حرف واو ده ينطق واو يعني دي بتتنطق ازاي تنطق كده بتنطق هاء مضمومه وبعديها واو ساكنه بماد حركتين. كويس? فالهاء ده لو قبلها ا او قبلها واو. او قبلها اي حركة غير غير الكسر تبه ايه? تب الهاء دي مضمومة. تمام? فلو قبلها. طبعا لازم يبقى حركة لان مش هتتمد الا ازا كان قبلها ايه? متحرك. تمام? فتبه الهاء دي مضمومة. فلو مضمومة بتمد بالايه? بالواو تبقى كده كويس لكن لو الهاء ديت قبلها ياء زي مثلا فيه تبقى الهاء ايه مكسوره ماشي كده ولو قبلها حرف مكسور برده تبقى الهاء مكسور غير كده تبقى الهاء ايه مضموم كويس لو الهاء قبلها متحرك وبعدها متحرك كويس هتبقى ايه تمد بالواو كويس الا اذا كان قبلها كسره تمد بالايه بالياء لو قبلها ياء ساكنه خلاص مش هتمد لأن الياء ايه ساكنه ماشي كده ها قول فلازم امد الايه ده اه إيه؟ لا دي دي خارجه عن القاعدة دي استثناء من القاعدة. لا في عدة كلمات بقى يعني في فألقي في ارضه لكم ارجه واخا. في في شوية كلمات كده مستثناء الحفظ. لا مش قاعدة. هي القاعدة ان هي تمد زي القاعدة مثلا في يخلد فيه مهان. القاعدة ان هي ايه? لا تمد مع ذلك تمد الحفظ حركته يخلط فيه مهان. معيني القاعدة ان دي قبلها ايه؟ ياء ياء ساكن فما تمدش لكن مدة لحظة اه اي ساكن اي ساكن قبل الهاء ما تمدش ده اسمه مادة صلة الصغرى كويس وعندنا مادة الصلة الكبرى اذا كان بعد الهاء ايه؟ همزة يعني بعد الهاء اي حرف غير يا الهامزة يبصوها صغرى بعد الهاء الهامزة لبصوها ايه؟ صلة كبرى ثانيا مادة التمكين مادة التمكين وهو مادة لطيفة مقدارها حركتان يؤتى بها وجوبا للفصل بين الواوين في نحو امنوا وعملوا الصالحات أو لأين في نحو في يومين عذراً من الإنغام أو الإسقاط وهو يعتبر من أنواع المد الطبيعي وقال بعضهم هو كل يا أين ولا هما مشددة مكسورة والثانية ساكنة نحو حييتم ونحو النبيين وسمع مد تمكين لأنه يخرج متمكناً بسبب الشدة وعلى القولين فهو أنواع من انواع المد الأصل يعني بيقول لو اجتمع وو مدية مع وو متحرك أو ياء مدية عياء متحركه بتمدها عشان ما يحصلش اضغاط هي كده كده بتتمد مادة طبيعي بس هو بقول ده بيسموه هنا مادة تمكين عشان لما مدتهاش اللي هيحصل يحصل اضغاط تمام كده كده كده هتتمد اه لان فيها سبب للمد مد طبيعي هو بيسميه زي مثلا مادة العوض ده مادة ايه مادة طبيعي ماشي مادة اصلي عادي ما فيهوش اي مشاكل بس سميناها عوض عشان له سبب معين اسمه عوض فماد التمكين كذلك هو مادة طبيعي مادة اصلي لانواع المادة الاصلي او الطبيعي وكتبالك بس سميناها تمكين عشان لو ما لو ما, ما, ما كناش المادة بيحصل ما بس او تكن دايونة الحالة خالص من نبيلي نبيل 33 سنه املو وعمرو هو لو قرأت سريع هتبقى ايه املو وعمرو ما مش هتتمد امماد هو ماشي كأنك لم تفهم بعد لسه فاهمتش هي مش حبني عليها مش مبني عليها خالص انا اقصد ان هو كده كده اسم مادة طبيعية عادي بس هو له اسم يعني اسم ان زي مادة من وزي مادة الصلاة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ده لا عادي لا طبيعي. واو لا لا واو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو لما بيتكلم على اللي هو الحاله الاولانيه ديت الالتقاء في كلمتين كلمه وبعدها كلمه في اولها نفس اللي نفس حرف المد تمام في الألف مش لا لكن في الواو تتحقق لأن الواو تأتي متحركة وفي الواو تتحقق لأن الواو تأتي متحركة. فممكن في القرآن يقع ان واو مد يجي بعدها إيه؟ متحرك. الواو متحرك أو. وممكن في القرآن يقع ياء مادية ييجي بعدها ايه ياء متحركه تمام عشان كده ذكر المثالين دول ما ذكرش مثال لال الف لان لا تقع اصلا ما فيش الف تيجي بعدها الف متحركة لان الالف لا تأتي الا ايه الا ساكنه ماشي فهو بيقول ان ان الحرفين يلتقوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خير إن شاء الله. ماشي وايا كان اللي اللي النوع يعني سواء الاولاني هو الارجح او التاني هو الارجح فهو في, ال... في الاخر تمد مادة حركتين وخلاصين ثالثا مادة العوض وده ذكرناه لما تع... تكلمنا عن المادة الاصلي وقلنا ان ايه مادة العوض بيكون الف يعود بها عن, ال... عن التنوين بالفتح في حالة ال... الوقف ماشي. طيب اه هو يعني قال للشيخ اللي علم الضمباع في كتاب الاضاءة في اصول القراءة قال وهو اللحظ لهاء الكنية المسبوقة بفعل حذف اخيري للجزب نحو يؤدي اليك نولي ما يتولى وان كان طبعا المشهور في في عند الجماعة بتجويدة لماد العوض اللي هو الالف العوض عن عن التنين بالفتحة في عدل الوقفة. رابعة ايه ايه? ايه? وصلك مادة التعظيم وقولنا ده مش هيقع لحفص عندنا لان مادة التعظيم معناها ايه معناها ان واحد بيقصر المنفصل بياخدوا حركتين يعني يمدوا في كلمة التوحيد اربع حركات يعني هو بيقصر المفصل على طول في القراءة بتاعنا يجي على لا اله الا الله بالذات ويمد ايه لا يمد اربع حركات تمام وقولنا مادة التعظيم ده لا يقع لحفص من طريق الشاطبية لانه كده كده بيمد المنفصل ايه اربع حركات فده مش حيبه مش حيبه معانا في اه <تصفيق> <إيه>؟ اه <تصفيق> لا لا في في لابس او يعني هو وقع وقع في, في في مواضع منها كلمة التوحيد والنفي لحمزة زي ذلك الكتاب لا قريبه فيه وكان ده ثابت من طرق يعني ايه من طرق من طرق الطيبه يعني مش من سابق يعني مادة تعزير اصلا مش ثابت من الطيبه من الشاطبية خالص خالص <تصفيق> لا بص طريق الشاطبية الشاطبي خب ابو عمرو الداني وبعدين بسم الله يا <تصفيق> حل طيب بلاش لا ال ال الفيل و وزرعان دول دول طريق تاني خالص غير الشاطبيه الشاطبيه خد من الناحيه دي يعني بص بص اقول لك حاجه هو ايه ده حفظ كويس؟ حفظ ده له طريق حلو طريق عمر تمام؟ من الصباح وعبيد بن الصباح كويس؟ صباح اوه تشديد البال ماشي كده؟ عبيد ده حيجي منه الفيل وزرعات نحن كده نحن نحن ده نحن في واحد اسمه نحن وفي جاي من طريق واحد اسمه نحن كويس نحن ده نحن نحن نحن نحن ابو عمرو الاشناني ش ش تاني ناني, <تصفيق> ناني. ناني. <تصفيق> بالنون ابو عمرو الداني عمرو الداني اللي هو ايه أو. الشاطبي يلخص الكتاب بتاعه عمرو الداني عمل كتاب اسمه ايه التيسير في القراءات السابعة. جاي الشاطبي جاي ملخص ايه ده فالشاطبي هو طريق الشاطبي جاي على ابو عمرو الداني وبعدين يطلع الهاشيمة على الأشناني على العمر بن الصباح على الحفظ خدها من برقى أشناني خد حد الأشناني في حد تاني في حد تاني بس ما تشغلش بلك بيه بقى ماشي فأنت ده طريق الفيل ده اللي هو ذكره عندك من طرق الطيبة ده سكة تانية غير طريق ايه الشاطبية الشاطبية خد حفص من طريق واحد بس ماشي خد طريق واحد بس اللي هو الطريق ده كده ماشي حافظ له حوالي سبعة وخمسين طريق تانيين غير الطريق بتاع الشرطبية ماشي ها اللي واخد الطيبة اللي خد الشرطبية حافظ الطريق ده بس يعني اللي اللي بيعمل مثلا نفضل مثل كده الاحرام مثلا مصره ووقت محفظه تاخد حفظ الشرطبية بس لا مش هتاخد السكه دي خالص لما تاخد بقى الطيبه تاخدهم معاك ان شاء الله الطيبة دي بها فل... دي؟ الطيبه دي المفروض بيها ايه في دول دي كل الطرق تعال سبعة الشطبه طريق لا الطيبة تحوي الشاطبية كذلك يعني الشط الجزري رحمه الله ذكر الشاط... الشاطبية من ضمن الطرق بتاعته في لكن ده طريق واحد بس وبقيت الطرق كلها في الطيبة كتاب, كتاب اسمه طيبة النشر في القراءات العشر آخر نوع من أنواع المد اللي هو ذكره يعني من ألقاب المد مد الفرق مد الفرق ده في تلت كلمات في القرآن بست مواقع ماشي كده مد الفرق مد الفرق ده في ثلاث كلمات هذاكري الله قال لا مد الفرق في القران في الثلاث ايه في كلمات دول بس والثلاث كلمات دول كل واحده منهم لها ايه موضعين ماشي هذاكري موضعين في سوره الانعام وقال قال موضعين في سوره يونس وقال الله موضعين موضع في يونس وموضع في في النمل ماشي الكلمات الثلاثة دول كل واحدة لها موضعين بست موضع في المصحف كلها كويس؟ ده بيسموه مادة فرق. هو أصلاً نوع المادة هنا مادة إيه؟ مادة لازم لازم كلمة مثقل مثقل مش مخفف في دول مثقل في دي مخفف دلوقتي دي همزة استفهام حل؟ ودي همزة الإيه؟ تعريف ماشي كده؟ اجتمع همزتين وربعض التانية مفتوحة تمام فقلنا في القاعدة الصرفية لما تكلمنا على مد البدل قلنا لو اجتمع همزتين مع بعض وربعض والتانية مفتوحة تبدأ للتانية ايه؟ حرف مد من جنس حركة الاولى طيب. الاولى متحركة بايه؟ بالفتح لانها مستفهاء فهتبدأ الهمزة بتاعة ال ديت هتبدأ ليه؟ ألف فبيت قل ا وتمددت التحركات عندي هنا الذال دي مشدده ليه مش إن اللام شمسية فادغمت في الذال فبقى بقى عند حرف مد على طول في ايه حرف مشدد فمد لازم كلمي مثقل وهنا نفس المسألة اللام دي بقت مشددة فبقى ايه مد لازم كلمي مثقل حلو همزه الاستفهام وبعدها همزه ايه البدل. اللي احنا ابدلناه بحرف مد. كلمة ال الان. برضو دي همزة استفهام وحبب بعدها همزة التعريف. قلبناها الحرف مد. فباية ايه? الان. بعد الالف في ايه? في حرف ساكن اللي هو الات. ماشي كده? فبقى مد لازم كلمة مخفف. لان الحرف اللي بعد حرف مد حرف ايه? ساكن بدون تشديد. ماشي كده? فدي هي موضع مد الفرق سموه مد فرق ليه للتفريق بين الاستفهام والخبر ماشي يعني التفريق بين الاستفهام والخبر يعني كلمة الذكرين وكلمة الذكرين ده ايه استفهام وده ايه خبر تمام لو قلت الذكرين حرم يبقى معنى الكلام ايه ان ربنا حرم الذكرين لكن لو قلت اه الذكرين حرم يعني بستفهم هل ربنا حرم الذكرين تمام فعشان افرق بين الخبر اللي هو الذكرين وبين الاستفهام اه الذكرين بمد تمام كده فبمد مد لازم ليه عشان الكلام اللي احنا قلناه هنا ده ان انا بدلت الهمزه بحرف مد ماشي كده فبمد مد طويل عشان افرق بين الاستفهام والخبر لان لو ما مدتش هيختلط الاثنين ببعض لو قلت ذكرين حرم ذكرين حرم في فرق يبقى لازم امد عشان ايه يبقى في فرق يبقى أنا اخبر في الايه ديت بايه بين ربنا سبحانه وتعالى يستفهم من المشركين هو حرم الذكرين ام الانثيين اما اشتغلت عليها رحم الله الانثيين ماشي كده فعشان كده سموه مد ديه. اشيه? اه. اه? اه? في الهمزة التانية دي. اه اه. هتبقى الهمزة دي محققة زي ما هي حنطاها همزة وبعدين دي يتنضى ايه? بين الهمزة والالف. ماشي? على اللي احنا بنقوله اه مخير انت ريق الشاطب انت مخير تبدل او تتسهل الاثنين ماشي طيب بعد كده هنتكلم بقى على ايه على من خارج الحروف احنا هنرسم رسمه كده الرسمه دي هتلخص لك المخارج كلها ايه بسهوله ويسر خالص وبعد كده بقر انت الايه الكلام اللي هو عيلو هنا وكلام حلو خالص وسهل ومفش اي مشاكل ان شاء الله يعني. ماشي ايه اه بس هنشرحها بقى هنرسمها واحده واحده كده جات منين ومشيت ازاي هو عشان نعرف بس الاول بستان كده معلومه ان المخارج دي هتفيه خلاف بنقل علم بس اللي احنا هنمشي عليه اللي اختاروا ابن الجزري وجمهور القراء ان هم كام عشر مخرج. كويس؟ يعني في بعض الناس خلى المخارج ستة عشر. ماشي? وبعض الناس. وبعض الناس خلى المخارج ايه? شال منهم تلاتة فخلى المخارج ايه? عشر ماشي? فهنا عندنا ثلاث أقوال في المخارج، تمام؟ وكان في أقوال تانية، بس المشهور منهم ثلاثة، كويس. في بعض أهل العلم قال إن كل حرف له مخرج. هنخل المخارج إيه؟ واحد وثلاثين مخرج. ماشي؟ مهنا عندنا خروج المادة ثلاثة، حي بواحد وثلاثين بالإضافة لليت ثمانية اللي أصلا. فالمشهور عندنا إن هم سبعة عشر مخرج. كويس. السبعة مخرج دول بيخرجوا من خمس عندنا في مخارج عمة خارج عامة اللي هي أجزاء النطق نفسها خارج فرعية اللي هي بتتفرع بقى من مخارج العامة دي فانا عندي خمس مخارج عامة اول حاجة الجوف وده في مخرج واحد تاني حاجة الحلق وده فيه ثلاث مخارج تاني حاجة اللسان وهذا فيه عشر مخارج, مخارج رابع حاجة الشفتان وهذا في مخرجين واخر حاجة الخيشون وهذا في مخرج واحد واحد وثلاثة اربعة اربعة اربعة اربعة اربعة ثلاثة سبعتاشر مخرج تمام؟ الجوف اللي هو الفراغ بتاع الصدر ده اسمه الجوف ماشي كده فراغ الصدر ده تحت الحلق اسمه الجوف ده في مخرج واحد بس بيخرج منه تلات حروف ماشي اللي هم ايه اللي هم حروف المادة التلاتة لا مش هامزة بقى حروف المادة التلاتة الالف المادية والياء المادية والوا المادية وقلنا الشروط ان هي هتبقى حرف مادة ايه ايه يا ابني انت تمسلك كده <تصفيق> احنا ما قلناش رط حرف المادة ايه طيب خلص من ايه زعلان ايه حروف المادة التلاتة حلو الالف المادية والواو المادية والياء المادية خد بالك ان الواو والياء قلنا كم نوع ثلاثة في واو مادية وياق مادية وفي واو لينة وياق بلينة وفي ايه واو متحركة وياق متحركة خلاص كده اللي بيخرج من الجوف ايه الواو الماديه والياء الماديه لأن الواو اللينه وال وال والواو المتحركه وكذلك الياء تخرج من حته ثانيه خالص ماشي كده طيب الحلق كانت مخارج أقصى الحلق بياخد منه الأول نكتب 6 حروف وبعدين وسط الحلق وبعدين ايه ادنى الحلق ماشي كل واحد من مخارج دول منه كان حرفين يبقى مجموع الحروف اللي من حلقي كام ست حروف كويس الحلق منه حرفين الهمزة والها. طبعا أقصى وأدنى بالنسبة لللسان يعني اقصى هيبقى اقصى حاجة بالنسبة للسان إيه؟ هنا مش هنا طبعا هنا يبقى أدنى. يبقى الأقصى من هنا الحلق من هنا من بعد الصدر على طول يخرج منه الهمزة والها. وبعدين وسط الحلق يخرج منه العين والحاء وبعدين اقصى الحلق اللي هو اقرب جزء من الحلق اللي اللسان يخرج منه الغين والخاء كويس يبقى انا عندي ثلاث مخارج في الحلق هو الحلق ده مخرج عام فيه ثلاث مخارج فرعية بيخرج منهم ايه ست حروف ماشي بص عندنا ده الحلق حلو ده الزور ماشي في هنا صدر ماشي ده الجوف اللي هو الصدر بعد كده الحلق ده بيتقسم لثلاث مناطق ماشي ده بنسميه ايه اقصى الحلق وده وسط وده ايه عندنا الحلق كويس ده هو؟ ما احنا قلنا بالنسبه لللسان لان الايه ال... ماشي انت عايز تسميه اعلى الحلق مفيش مشكله اه بس احنا عندنا العلماء بتوعنا قالوا مصطلحات معينه مفيش داعي ان احنا نغير يعني مش ماشي ماشي خلاص كده يبقى ده همزة وهاء وده عين وحاء وده غاين وخاء ماشي احنا على طول بنقول البعد والقرب بالنسبة لجهاز النطق جهاز النطق عندي فوق ماشي كده فبنسب لي ماشي اقصى الحلق بابعد حاجة عن جهاز النطق تمام وادنى الحلق ادنى يعني اقرب ادنى حاجة لجهاز الايه كدا. كدا في النطق ماشي كده بعد كده اللسان فيه عشر مخارج بيخرج منهم 18 حرف تمام هنجي نرسمه عشان تستوعب ال ال الاماكن بتاعه المخارج وتفهمها كويس لو فرضنا ان اللسان بالهيئة دي تمام اللسان طالع من ايه من جزر ومن تحت من هنا ماشي ويمتد لغير الطرف اللسان حلو هنقسم اللسان ده لخمس مناطق اول منطقه اسمها اقصى فوق <تصفيق> لا لا ده من فوق مسقط رأسي ما زقد كفكي مش ترامسة بيصنع وبنها دي كمستفى خلاص كده دي منطقة أقصى اللسان حاول؟ أقصى اللسان ده منطقة تمام؟ فيها مخرجين أقصى اللسان مما يلي الحلق ده بيخرج منه القاف وبعدين أقصى اللسان بعد مخرج القاف بشوية يخرج منه الكاف تمام؟ يبقى انا عندي اقصر لسان ده فيه كم مخرج؟ اثنين كويس كده؟ طيب نيجي نمشي شوية جوه هنا نلاقي المنطقة التانية اسمها وسط اللسان دي هيخرج منها ثلاث حروف كويس ده على بعض المنطقة دي على بعضها مخرج هخرج منه ثلاث حروف نعم 10 عشر مخارج عشرين. احنا كده وصلنا تغيير 3 مخارج على منطقتين منطقة اقصى لسان السنان مخرجين منطقة وسط اللسان مخرج واحد يعني, الم... يعني كاف مخرج, مخرج, أقصى مخرج. أقصى على مخرج. انا بتكلم اقصى لسان كمنطقة أوه. في مخرجين اقصى لسان من بعد الحلق مباشرة دي القاف واقصى لسان بعد مخرج القاف دي الكاف. يبقى في مخرجين اقصى لسان متقسم على مخرجين. ماشي. وسط اللسان بيخرج منه. الجيم والشين والياء. ثاني ياء بقى <تصفيق> مادية الجوف. الياء المتحركة والليينة منين من وسط اللسان. ماشي كده? وان الليينة اللي هي ايه? اللي هي يا عبد الرحمن لا اقول لي الاول. الياء الليينة. اللي هي ايه مش بس هي ايه هل هي ايه هل هي ايه هل هي اللي هل هي هي ايه هل هي ايه هي ايه اللي هي ايه هل هي اللي هي ايه هل هي, هي اللي هي ايه هل هي ايه هل هي سا سا سا ماشي الساكنه اللي قبلها مفتوح اسمها لينه والواو الساكنه اللي قبلها مفتوح اسمها برده واو إيه لين يبقى عند عندي اتفضل الحروف قلنا 28 اللي عارفهم عليهم حروف المادة الثلاثه يبقى 31 لا ما الياء اللينه والماديه مخرج واحد هتروح حت... حت... هتعامل كحرف واحد خلاص كده بدأي وسط اللسان مخرج, اللي... اللي مخرج واحد اهو اللي هو الماديه ولا ايه ال لينه ومتحركه اه ماشي يبقى مخرج مخرج واحد ماشي في اه اه اه اه اه الاثنين غلط دي مش هتيجي غير بالتطبيق لا في في حروف ما مش حرف دي غير بالتطبيق ما, ما قلت لها خلاص كده في منطقه تانية عندنا اسمها حافه اللسان حافه اللسان اللي هي الجنب بتاعه اللي هو ده ده اسمه حافه اللسان جنب اللسان ده ده المنطقه دي ماشي اسمها اللسان ماشي ده بيخرج منها الضاد حافه اللسان مع الادراس بيخرج منها الضاد كويس تخرج من الحافه اليمين او من حفة اليسار او من الاثنين مع بعض. ماشي كده? ايه? ماشي ايا كان سواء هنا او هنا مش هتفرق. المهم تخرج من حفة اللسان. تمام? حفة اللسان ديت فيها مخرجين. كممطقة كده فيها مخرجين. مخرج حفة اللسان مع الادرس. تمام? العليا. دي الدد. وبعدين أدنى حفظ نعم كل ولا يعني فيش اشكال ان طبقه ما فيش مشاكل بس نعرف بس المخارج ورسمتها كده وبعد كده من طبقها ما فيش مشاجد نحو الله حفظ اللسان قلنا بتنقسم ليه تبي يخرج بتعمل مخرجين مخرج حفظ اللسان مع الأدراس و أدنى يعني أقرب و قلنا بالنسبة لللسان حيبقى الأقرب بالنسبة ليه للطرف اللسان نحو الله أدنى حفظ اللسان اللي هو اخر حته في حافه اللسان الى منتهى طرف ده ايه طرف اللسان المنطقه دهي اسمها طرف اللسان حلوش. ماشي تعالوا بصوا ادنى يعني اقرب حته لطرف اللسان من من الحافه اللي هي اخر حته في الحافه الى منتهى طرف اللسان يعني لغايه طرف اللسان ماشي ده بيخرج منها اللام بقت الضاد اللام بيتحرك في في في خروجها حتتين اول حاجة في ابتداء النطق باللام بيبقى الحتة دي دي ادنى طرف لسان دي اه ادنى حفة اللسان دي اخر حتة من جنب اللسان قبل ايه قبل القوس اللي هو ده ماشي ده يسموه ادنى حفة اللسان كويس وبعدين اخر صوت في اللام بيبقى فين هنا في طرف اللسان ماشي فبيبدأ بالحركة الاول الحتة دي وبعدين ينتهي الصوت عند دي. فعشان كده في صفة في اللام اسمها صفة الانحراف. الانحراف معناها ان هي بتمتد بين مخرجين. ماشا كده? فاول حاجة بتتحرك في خروج اللام هي ادنى الحافة. تمام? لان ده اول حاجة بتتحرك في اللسان عند نطق باللام. ثم اخر حاجة بتبقى ايه? طرف اللسان مع سقف الحلق الاعلى. بالحته اللي في الاخر خالص مش حافه اللسان كلها ادنى حافه اللسان الى منتهى طرف اللسان اهو ماشي فالمنطقة دي زي ما قلنا اسمها طرف اللسان كويس ولو دخلنا الجوه حيبديه ظهر اللسان ماشي ايه يعني الحفتين مع بعض يعني نبدأ بمنتهى بعدنا حفة اللسان من ناحيتين ماشي ماشي ماشي, ماشي. <تصفيق> خلاص كده ولاقي اللسان لما بنطق اللام بيخبط فين? في سقف الحنك. فوق الايه? فوق الدروس. ماشي? ايه? بيقول يعني من هنا ومن هنا يعني. ما علينا بتحركوا مع بعض انت بتحرك حفة واحدة منهم بس مش هتفرق. انا عندي عشان برضو في التجويد هنحتاجها الدروس تمام? في ديت اطراف الثنايا حلو? ده. ده طرف الثنايا ماشي? ايه? ده. ده الطرف. ماشي? وفيه الاصول اللي هو جدر السنة. ماشي? وفيه اللثه اللي هي بقى ايه? اللي جدر السنة. ركب فيه. ماشي كده? عندي فيه. فيه اطراف <تصفيق> أصول الثانية يعني السنة كده. ماشي؟ لا لا. أصول السنة يعني يعني السنة هي ركبة هنا. ماشي. الحتة دي اللي هي يصول السنة. الحتة اللي السنة ركبة فيها في اللثه ماشي. ايه ده? أيوة ماشي. بس فوق ايها بقى? اللسة مش اللثه اللسة. ماشي? بس انا اقصد ان في في عدة مناطق اطراف الثنايا واصول الثنايا تمام وايه لثة الاسنان العلويه كل ده في الاسنان الايه العلويه ماشي لا اصول هي الجذر هي الاثنين واحد ماشي انا بقول لك بوضح لك يعني ايه اصول الثنايا خلاص كده البديل لام ادنى حافه لسان الى منتهى طرفه نيجي بعد كده نخش على طرف اللسان نفسه يبقى انا كده عندي المنطقه بتاعت اقصى اللسان فيها مخرجين وسط اللسان فيه مخرج واحد بقى ثلاثة حافه اللسان فيها مخرجين بقى عندي كده ايه خمس مخارج كويس طرف اللسان ده نعم لا لسه ما اتكلمناش عليه اصلا ان ظهر اللسان ما من بس احدد عشان هنحتاجه <تصفيق> ااا النون مخرجها من طرف اللسان تمام؟ مع سقف الحلج برضو فوق الأسنان العليا تمام؟ بيخرج منه النون هتلاقي مخرج اللام والنون والراء تحت بعض يعني لو تيجي تقول ال ان ار تلاقي في اللام بيخبط فوق شويه بعدين النون يخبط تحت شويه وان اللي هي المنطقة دي كده منطقة دي المنطقة دي بس من جوه ايه؟ لا ملاهاش دعو بالاسنان خالص النون كله في اللي فوق في سقف الحنك من فوق تمام منتنازل بيبقى كده ايه؟ يعني لو لو قسمنا دي الحتة دي بس من جوه بقى من جوه من هنا دي حنقسمها لثلاث مناطق ماشي؟ اللام هتبقى هيخبط اللسان فوق خالص وبعدين النون هيخبط تحت شوية الراء هيخبط تحت النون يعني المنطقة بتاعت الحنك ديك هتقسم لإيه? لتلت تلت مستويات اللام فوق وبعدين النون وبعدين اللايه? الرأي. قولي يا عبد الرحمن عايزيني. لأ. انا بقول تحت ما قلتش فوق. بقول اللام وبعدين النون وبعدين الرأي. يعني هم تنازل ناحية الاسنان. يعني دلوقتي سقف الحنك اهو. ده الـ الـ السقف من جوه ماشي اللسان بيخبط هنا عند اللام وبعدين ينزل تحتين عند النون وبعدين ينزل تحتين عند الراء ودي الأسنانة فهمت ان العكس هو انا المفروض اجيب العكس ازاي لا انت ما تتكلمش <تصفيق> صرف اللي انت بتطلقها هتنفش عارونا ايو ايو فاهم لا اللي انت فاهم وضو غلط ال اللسان بيبقى لمس سن ان بيبقى اللسان لمس جزء هنا كده ار بي بيبقى راي من هنا كده ودي, ودي الاسنان تحت ودي الاسنان شاهم لا العكس ايه <تصفيق> لا اعكس انت وضع لسانك انت لسانك وضعه غلط مهم عشان نخلص بس عشان نخلص اخي فطرف اللسان كده بيخرج منه النون إيه؟ النون وتحته ايه الراء ماشي يبقى طرف اللسان كده خرج منه لغادي الوقت ايه مخرج ايه بس الراء بتفرق عن النون ان طرف اللسان بيتحرك ويميل إلى ظهر اللسان ظهر اللسان اللي هو المنطقة اللي وراء طرف اللسان على طول يعني أنا عندي ده ظهر اللسان وده طرف اللسان كويس؟ لو الراء بلاقي الطرف بيتحرك وبعدين يتحرك معاه ظهر اللسان جزء من ظهر اللسان وتيجي تقول أرض نعم آه. المنطقة اللي في النص معلش إدخل ذلك إننا نتكلفي ده بالنسبة للطرف اللسان بس مش مش ظاهر ووطن وليسان صح؟ مش فهم يعني الترتيب بتاع إن إن اللام تحت وتحت النون وتحت الراء. اه ده بالنسبة للطرف اللي سنبص. اه <تصفيق> ممكن <المهم>. ممكن. <تصفيق> يبقى كده. احنا كده في مخرجين همك النون والراء اللام ادنى الحافة ده اصل المخرج. فانا عندي الحافة كده فيها مخرجين. في الضاد واللام ايه الى منتهى طرفي هم. قول ايه اللسان ولا في طرف اللسان في ايه في اللام اه بس اصل المخرج بتاعه فين في الحافه انت ما يا محمود اللي ايه لا لا بيشترك الاثنين فيه بس اصل المخرج من ايه من الحافه يبقى جرب انت مع نفسك يا محمود بعد كده خلاص كده كده طرف اللسان فيه كم مخرج 2 لغايه دلوقتي ماشي يبقى كده عندي واحد اثنين 3 4 خمسة ستة سبعة فاضل 3 مخارج الثلاث مخارج دول فاضل مخرج طرف اللسان في طرف اللسان برضو الثلاثه دول يعني عندي كده طرف اللسان فيه كم مخرج خمسة 5 في طرف اللسان 2 في الحافه 2 في اقصى اللسان واحد 1 في الوسط 5 و2 ما انا قلت فيه وفيه في 2 قلناهم وفي 3 حقولهم لسه 2 في الحافه 2 في في اقصى اللسان 1 في الوسط يبقى كده 5 و5 يبقوا كام يبقوا 10 ماشي طرف اللسان مع اطراف السنايا تمام السنايا العليا كويس بيخرج منه الـ الذال والضاء والايه الثاء طرف اللسان ماشي مع اطراف السنه العليا. يعني مش لازم الاثنين تقفل بالاثنين بالسنانه العليه ب اسنانك اللي بالس... بال... فوق لا يبقى هنا بس مش لازم الاثنين كويس وفي طرف اللسان مع اصول السنه العليا ماشي وده بيخرج منه التاء والدال والطق. ماشي الجذر بقى من فوق ماشي? ده مخرج تاني. يبقى كده انا عندي كم مخرج كده في الطرف اربعة. اول واحد طرف اللسان. تحت مخرج اللام بيخرج منه النون. وطرف اللسان. تحت مخرج النون. مع دخول لظهر اللسان. ده يخرج منه الرأ. بعدين طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. تمام? ويخرج منه الثاء والذال والظاء وبعدين طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا ياخد منه التاء والطاء والدال إيه؟ طرف اللسان مع اطراف اطراف اللي هي اللي انت ماشي الثنايا ماشي منه ايه لا مش لازم أف. مش لازم لسانك مع اطراف الثنايا العليا والسفلى مصطفى ما تزعلش ماشي يخرج منه الثاء والظاء والذال ماشي وبعدين طرف اللسان مع اصول الجدر بقى بتاع السنة مع اصول الثنايا العليا يخرج منه ايه الدال والتاء والطاء كويس كده كم مخرج في طرف اللسان اربعه يبقى مخرج واحد اللي هو طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى وانفراج قليل بينهما يخرج منه ايه السين والصاد والزاي ليحروف الايه الصفير الصفير ده عشان ايه عشان السنان مقفولة افلة صغيرة كده في فتحة صغيرة فاتطلع هوا يعمل زي الصفية ماشي الاسنان العليا الاسنان الصفلة وفتحة صغيرة بينهم اه الاطراف اللي احنا قلنا اللي هي دي اللي تحت هيبقى الاطراف العليا كده والصفلة كده يبقى ايه نعم قول اه بس حاجه سيبك من الجدول بقى ماشي كده فيبقى كده طرف اللسان فيه كام مخرج خمس مخارج تمام بيخرج منه من الحروف ديت كلها كويس يبقى اقصى اللسان فيه مخرجين بيخرج منه حرفين تمام ووسط حرف. حرف. اللسان مخرج واحد بيخرج منه ثلاث حروف كده خمس حروف ويحفه اللسان فيه مخرجين بيخرج منها حرفين يبقى كده سبع حروف وبعدين طرف اللسان خمس مخارج بيخرج منها 2 و 3 و 3 8 حروف 8 و 10 عيبو كان 18 حرف يخرجه من اللسان يبقى الشفتين فيها مخرجين ماشي الشفتين معا يخرج منها الميم والباء والإيه والو والمادية والليينة اللينة والمتحرك الماديها تخرج من الجوف خلاص كده يبقى الشفتين معا يخرج منها كم حرف 3 الباء والميم والو والإيه اللينة ومتحركه تمام المخرج الثاني في الشفتين هو الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا يخرج من الايه الفاء ماشي كده يبقى دول مخرجين بتروح الايه الشفتين شفتين معا والشف... بطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا ماشي يبقى كده هيخرج كم حرف اربعه لا ثلاثه في الشفتين معا وواحد في ايه في بطن الشفه مع طرف الثاني يبقى كده اربعة يبقى كده عندي تلاتة وستة تسعة تسعة تسعة تسعة سبعة واثلين سبعة واثلين يبقى وتلاتين ويبقى مخرج الخيشوم حيبى فيه شوية كلام عشان شو موضوع الغنة ده هل الغنة بتخرج من الخيشوم ولا لا مخرج تاني والغنة هيبقى نظامها ايه وشغلها ازاي ده بقى ايه نجله المرة الجانية ان شاء الله اشان فتما عن الباء والميم والواو بس الواو اللينة و اه. والمخرج التاني في الشفتين اللي هو ماشي. البديل ما ليه الايه? عشر مخرج. المخرج؟ ما بيطلعش من الريه. بيطلع من طرف اللسان مع الدخول لظهر اللسان. ماشي كده. يعني <تصفيق> <تصفيق> لا ظهر اللسان فين هو اللي قدام دي الحته اللي قدام دي اسمها طرف اللسان ظهر اللسان بعديها وسط اللسان في منتصف ظهر اللسان يعني المنطقه اللي قدام ديت دي مش ظهر اللسان دي طرف اللسان المنطقه اللي جوه هي اللي اللي ظهر اللسان لا، اللي لم يلوش دعب ظهر اللسان جوا فيه <تصفيق> بالطرف ماشي بتخبط فوق ام بتخبطش لقصد انه ملوش ضعف ظهر اللسان طب مهانتا لو هتتكلم على كده ما لازم اللسان كله يتحرك معاه والراء لازم اللسان كله يتحرك معاه بانت كده ما بنحدد بت... المخرج بالظبط ما بنقولش ايه اللي بتحرك يعني ولقد اللسان اه وسهلا من نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لا نتكلم e في طاقه المدنيه خالص لا لا لا تقول دكه هتبقى انا I'm not sure if you're going